السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله أما بعد أحد الإخوة أحضر بحثاً عما طلب في, در... في الدرس السابق فيما يتعلق بالنزول الإلهي في يوم عرفه وإن شاء الله سأقرأه ثم ألخص لكم ما جاء في بحثه نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الحافظ محمد بن طاهر رحمه الله وأعلم حقا أن جنة ربنا ونار لضى مخلوقتان لمن أمر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله أما بعد ويقول رحمه الله تعالى وأعلم حقا أعلم الأصل العلم اليقين لا يعتريه شك ولا ريب وهذا بخاصه في مسائل الاعتقاد ثم أكد ذلك أعلم حقا تأكيدا أن هذا العلم راسخ يقيني حق لا يدخله شك ولا ريب عن ماذا سيخبر رحمه الله تعالى وهذه المقدمة عن أي شيء ما بعدها وأعلم حقا أن جنة ربنا ونار لضى مخلوقتان لمن أمر, أو أمر لمن أمر أي بالتكاليف ولا يكون لمن أمر لأن الآمن هو الله عز وجل هنا مسألة عقدية أكدها رحمه الله بهذه المؤكدات اعلم حقا أن جنة ربنا ونار لظى مخلوقات مخلوقتان لمن أمر يريد رحمه الله أن يقول بأن معتقد أهل السنة والجماعة بأن الجنة والنار مخلوقتان وهذا هو الأصل مخلوقتان موجودتان لا تثنيان وما ذكر هذا كله لكن في قوله مخلوقتان ما يشعر بانهما أو يشعر بقوله مخلوقتان باقيتان وهذه المسألة هي رد على بعض الفرق التي خالفت النصوص الشرعية وخالفت منحى أهل السنة والجماعة فقالوا بأن الجنة والنار لم تخلق بعد لما هذا التحرز؟ ما الذي دعاهم إلى هذا القول؟ دعاهم أن خلقهما وبقاءهما عبث تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا لو خلقت الجنه والنار على زعنهم هكذا يقولون وبقيتا معطله او معطلتين فهذا عبث اذن فهما لم تخلقا بعد هذا القول وقع في تشبيه افعال الخالق بافعال من المخلوق وهذا مزلاق عقدي خطير، وكل من خالف النصوص واستحسن أشياء بعقله فإنما يقود نفسه من هلاك إلى يقود نفسه من مهلكة إلى أخرى. ولهذا أهل السنة والجماعة إذا قرأت معتقدهم وفي تقريراتهم عليهم رحمة الله تجد الراحة النفسية والطمأنينة القلبية والقناعة. وعدم التناقض والشك والريبه اما اذا قرات اخبار المخالفين هم بانفسهم يعترفون بالتذبذب والحيره والشك والتناقض حتى انني قرات ان عشرة من اهل الاعتزال تناظروا في مسائل الايمان فخرجوا وقد كفر بعضهم بعض بينما اهل السنه في شرق الارض وغربها وشمالها وجنوبها وسطها تجد الاتفاق والمطابقة في القول والاعتقاد ولو اختلفت ألفاظهم فإن مؤدى ألفاظهم واحد هنا يقولون الجنة والنار يقولون السنة مخلوقتان ولله أن يفعل ما يشاء عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار وخلقهما لحكمة هذه الحكمة قد تعلم عند قوم وقد تجهل عند آخرين لكن المخالفين لاهل السنة قطعوا المسألة وقالوا لم تخلق لا جنة ولا نار فخلقهما وبقاؤهما معطلة أزمانا متماددة طويلة مديدة هذا نوع من العبث وهذا فيه تعطيل النصوص واتهام لله وتنقص لاحكام الله ولا شك أن هذا انحراف وضلال وقد جاءت الآيات أو كما قال العلم جاءت النصوص الشرعيه تؤكد على هذا الامر ان الجنه والنار مخلوقتان موجودتان باقيتان لا تفنيان اما انهما مخلوقتان الان فنصوصه كثيره يقول عز وجل اعدت وهيئه للمتقين اي الجنه واعدت للكافرين اي النار فلا تعلم نفس ما أخفي لهم موجود هذا الشيء لكن خفي في الدنيا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة اعين والاحاديث الكثيره كقوله عليه الصلاة والسلام اطلعت في الجنه فرايت اكثر اهلها الفقراء والمساكين واطلعت في النار فرايت اكثر اهلها النساء وكذا ما في قوله عليه الصلاة والسلام رايت عمرو بن نحي يجر قصبه في النار وكذا في قوله عليه الصلاة والسلام دخلت النار امرأة في ماذا؟ في هرّة وكذا في قوله عليه الصلاة والسلام اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن الله لها بنفسين اشتكت الجنة والنار أخلقتان موجودتان وكذا في قوله عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر فأبرد بالظهر فإن شده الحر من ماذا من فيح جهنم وفي الخبر السابق فما تجدونه في البرد فهو من زمهريرها هذا شيء محسوس وما كان في الحر فهو من ماذا من سمومها هذه ادله الصحيحه الصريحه من السنه على ان الجنه والنار مخلوقتان موجودتان ولكن العقل اذا خاض وبساعد عن دائرة النقل ظل بصاحبه قرأت في ما أذكر في كتاب الحاكم المستدرك حديثا أظن صححه الذهبي صحف الحاكم وفقه الذهبي أن حبرا من أحبار يهود قال يا محمد جنة عرضها السماوات والأرض فأين النار إراد شبه فقال كما صح في الحديث قال عليه الصلاة والسلام يا حبر إذا جاء الليل أين يذهب النهار قال يفعل الله ما يشاء قال كذلك يفعل الله ما يشاء وهكذا ينبغي أن تكون عندنا أو يكون المبدأ أن يكون لسان الحال والمقال سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا ولك المصير في قلوبنا وبأسنتنا والخوض بالعقل في المسائل الشرعية العقدية وغير العقديه لكن العقديه من باب هي الاصل يقود صاحبه إذا ما كان العقل مزوما بذمام دراية رواية ورع يهلك صاحبه ولهذا يقولون ذكر شيخ الإسلام كتاب النبوات أن بعضهم قال لماذا لم يؤمن الفلاسفة أرسطو وافلاطون بالانبياء وقد كانوا معاصرين لموسى عليه السلام كما في قول بعضهم قيل أجاب بجوابين إما أنها لم يعرف من أخبار الأنبياء إلا المجملات أو انهم حقت عليهم الضلاله هكموا عقولهم ولم يتضوا أشياء غير ما تقبل عقولهم إذن فالجنة والنار مخلوقتان والجنة سميت جنة قيل لأن, لأن دائما إذا كانت الأشجار مثمرة وتخفي ما وراءها يقال قال ماذا جنة نخفاء والجنين سمي جنين لاجتنانه واختفائه في بطن أمه والجن من سبب تسميتهم لاجتنانهم واختفائهم عن أعين الناس لا يرونه وهذه المسألة الجنة والنار وخرط الجنة والنار صنفت فيها مصنفات في بقائهم وعدم فنائهما لانه جاء عن بعض أهل العلم أن النار تفنى وهذه المسألة في الحقيقة قالوا الكلام الذي نقل عن بعض أهل العلم فيه إجمال في موضع وتفصيل في موضع آخر وإذا حمل المفصل أو أخذ المفصل والمجمل زاد الإشكال فبعضهم يقول أجن باقيه لا تفنى لا إشكال وأما النار فهناك يقول طبقات تفنى وتبقى طبقات أو دركات فعصاة الموحدين يخرجون من النار ويبقى فيها من حكم عليه القران بالتخليد وهذه طبقة لا تفنى وأما طبقة عصاة الموحدين فهذه تفنى قال بعض أهل هذا الجمع بين من قال بفناء النار في موضع وعدم فنائها في موضع والمعتمد أن الجنة والنار باقيتان مخلوقتان لا تفنيان والله تعالى يفعل ما يشاء ويختار ما عمشه. ثم عفواً ثم من ثمار اعتقاد أن الجنة والنار الآن مخلقة كما قال السنة استشعار وعد والإحساس عرف علم الإنسان أن هذا البرد من برد النار وشدة لهيب النار وهذا الحر من حر النار يزداد حذرا وخوفا من المعاصي والسيئات وسوء الخاتمه وفي المقابل إذا علم أن الجنة قرينة النار للمتقين وأنها موجودة بنعيمها زاد طمعه وزاد حبه للخير وزاد إدمانه على الطاعات والقربات ولهذا سبحان الله تأخير صلاة الظهر حكمة عظيمة إذا اشتد الحر فأبدو بالظهر إذا تسأل الناس لماذا أخرنا الصلاة وقال هذا الحر من حر النار إذا جاء الحر ثم تذكر الآية قل نار جهنم شد حرة أن هذا الحر اليسير الذي تلاق الناس منه ودفعوا بوسائل التكييف المتنوعة واللباس لباس الصيف وطعام الصيف وشراب الصيف كله اتقاء حر يسير من حر النار وعن هذا شيء أثر يسير من حر النار فكيف بحر النار الأعظم؟ إذا تذكر هذا زاد حبه للطاعات وإخوفه وإدباره عن السيئات نعم. وأعرف إيمانا يزيد بطاعة وينقص بالعصيان لا قول من فجر وأعرف وأعتقد صدق كلها تقارير عقدية باب التصديق واليقين إيمانا يزيد بطاعة وينقص, وينقص بالعصيان هذا معتقد اهل السنه والجماعه ثم بين ان من خالفهم فهم ظلال لا قول من فشل والايمان عند اهل السنه والجماعه يزيد بالطاعه وينقص المعصيه خلافا لمن قاد الايمان كتله واحده لا يزيد ولا ينقص والناس سواء فيه هذا عين الضلال ايمان الفاسق الفاجر كايمان ابي بكر وعمر وهذا لا يقوله الا من عميت بصيرته عن النصوص فالايمان يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه وان تلحظ هذا في نفسك تشعر بهذا في عمل الطاعات وحب الخير تشعر براحه زياده بينما في عمل السيئات والبعد تشعر بضعف الوازع الشرعي هذا محسوس عند كل احد ولاحظ حتى الأكل إذا جاع الإنسان فأكل شعر براحة بدنية فإذا عطش وشرب شعر براحة بدنية فإذا قل الطعام أو فقد الطعام أو يبدأ في الضعف والخور حتى يهلك كذلك الإيمان كلما عمل خير صدقه طاعة بر ازداد شعب وكلما تركه كلما قل حتى في القلب أنا بعمل يقول عمل قلب ما يتفاضل لاحظ قال اولم تؤمن ماذا قال قال بلى ولكن ليطمئن قلبي من اعجب ما قرات فيما أذكر عند القرطبي ان بعض المتصوفه يقولون ليس القلب هنا القلب ابراهيم ولكن له صاحب اسمه قلب فخشي ان يشك مسكين فقال بلى يا ربي لكن ليطمئن قلبي انظر كيف التلاعب في الايات وان تعلم ليس الخبر كالمعاينه يا ابن الكرام الا تدنو فتبصر ما حدثوك فما رائك من سمع وموسى عليه السلام ولكن للعيان لطيف معنى من اجله سال المعاينه الكريمه وخير من قول الشاعر قول رب الشاعر لما ذكر الله عز وجل حديث قول الرسول ليس الخبر كالمعاينه فالقلب يزيد طريه البراهين والايات ولو قال قائل هذه مثلا شهاده النجاح لك يا فلان مكتوب فيها فلان ابن فلان ابن فلان ناجح والدرجات كذا ثم قلت مبروك ثم اخذت الشهاده اريد ارجعها الى الكليه صاحب الشهاده ماذا سيقول سيقول اعطني فقلت في كلامي اقول لك الان تعال اقرا معي يا فلان فنقرا يقرأنا كل الطلاب كل اخوان لكن هو قرأها هل يكتفي هذا الشيء ما يكتفي هل هو مكذب ولا ليس مكذب لكن لماذا اراد ان يقرأها هي الزات هو قال انا لا اشك في صدق واحد منكم لا لا اشك في صدقكم لكني اريد ان اقر برؤيتها بعيني نعم إذا الإيمان يزيد وينقص وهو عند أهل السنة والجماعة قول باللسان وعمل بالأركان وعند بعضهم قول وعمل واعتقاد يقول شيخ الإسلام تغير ألفاظ يؤدي إلى معنى واحد لكن بعضهم يجمل وبعضهم يفصل قول وعمل قول اللسان وقول القلب الاعتقاد الجازم والعمل عمل الجوارح وعمل القلب قال بعضهم مراد الاعتقاد ولهذا بعضهم يفصل يقول قول باللسان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بماذا بالجوارح والأركان ومن اللطائف في تعريف الإيمان وجدت أن بعضهم يقول النونات نون الإيمان عند أهل السنة خمس نونات قول أو نأخذ اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوارح وماذا؟ والأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. أشار لها أحد أهل العلم أظنه الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله تعالى. أما الأدلة على دين التمام فكثيرة في القرآن الكريم آيات. بنص الزيادة ليزداد الذين آمنوا إيمانا فزادهم إيمانا مع إيمانهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وكلما قبل الزيادة فهو يقبل النقصان، وشعب الإيمان كثيرة فمن فعل شعبتين من الشعب عن من فعل واحدة أكثر إيمانا من فعل عشرا أفضل من من فعل تسعا وهل مجر وقد ذكر بعضهم اسبابا لزيادة الإيمان حصرها في أربعة وهذا الحصر من باب الإجمال فقال من أسباب زيادة الإيمان معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته كلما عرف الإنسان ربه بأسمائه وصفاته وتعبد الله بذلك دعا الله بأسمائه وصفاته وتوسل بهما وعمل بمختباهما كلما زاد ذلك وكلما رفعه درجات كثيرة وأيضا النظر في آيات الله الكونية أمرنا الله بالنظر في ايات كثيرة افلا ينظرون قل سير فانظروا أفلا تتفكرون تعلموا يتذكرون أتفكرون النظر في الآيات الكونية تزيد تزيد العبد إيمانا فإذا رأى الإنسان هذه الشمس الكوكب العظيم يخرج ويغيش ويغيب ويغيب وهذا القمر وتلك البحار التي امسكها الله ولو ساحت لانكت الناس وهذه الجبال كالاوتاد الأرض وهذه النجوم الهائلة العظيمه والكواكب في الكون والجميع كلهم في فلك يسبحون الله خالق كل شيء ولهذا بعض اطباء الغرب بعض الملاحده ممن درس فلك أسلموا وعلموا أن الطبيعة لا يمكن أن تتصرف بنفسها وعلم التشريح لما رأوا خلق الإنسان بهذا التكيف الأعصاب والعظام واللحم العروق والشرايين كلها بنظام دقيق لا يمكن أن يجد عبثا أسلم كثر وكم سمعنا ما بين فيما أخرى عن إسلام طبيب أو إسلام مهندس أو إسلام جراح أو إسلام فلكي لأن مهما بلغ في عقله فإن سيرجع إلى أن مهما بلغ في ضلاله ففي الغالب أن الإنسان إذا أراد الله به خيرا ثم رأى تلك الآيات العظيمة رجع إلى دائره الحق والصوى أيضا من اسباب زيادة الإيمان النظر في احكام الله الشرعية ما جاءت به الرسل في شريعتنا ما حرم علينا وما ابيح لنا وما امرنا به ونهينا عنه تجد التكامل الحسي والمعنوي لاحظ ما حرم علينا من الاكل تجد ان فيها صلاح صلاح للعقوى والابدان لاحظ ما نهينا عنه من الالفاظ كل ما اتى تجد ان فيه صلاحا وسدادا بخلاف ما نهينا عنه أيضا كثره الطاعات من أسباب زيادة الإيمان وترك المعاصي والخطئات وأعظم ذلك طلب العلم بنية صادقة والعمل بنية صادقة ولهذا أكثر الناس إيمانا وأقوى الناس إيمانا من منهم العلماء أكثر الناس خشية لله لما لأنهم اعلم الناس بالله إنما يخشى الله من عباده العلماء قال الحسن البصري العلم الخشية وكلما زاد علم الإنسان كلما قوي إيمانه وأسباب نقص الإيمان عكس هذه وذهاب الإيمان ولهذا لاحظ صاحب الإيمان إذا جاءت المعصية يكون أسرع تنبها وإيقاب لنفسه ممن اوحل في المعاصي والخطيئات إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان ماذا بعد ذلك فإذا هم مثل النائم إذا عرقت عليه الماء استيقظ فزعا ولاحظ حديث النفر الثلاثة الذين في الغار الذي جلس على المرأة لحظات والحرام بين يديه لكن لما جاءه وازع الخير وزاد ايمانه وخشف الله اقلع وذاك الذي أخذ مال الأجير وانتشر ماله وخيراته فلما طالبه زاد إيمانه بالله فرد المال إلى صاحبه وهل مجره نعم وأثبته بالقول والعمل الذي هما سببان للنجاة من الغرر هذا تأكيد وأثبته ثبوتا دائما تشعر بقوة العبارة ليس مجرد ثبات ودوام وأثبته بالقول والعمل الذي هما سببان للنجاة من الغرق. يريد أن يقول أن الإيمان عند أهل السنة قول وعمل خلاف للمرجئة يقول يكفي الإيمان من آمن فإيمانه كإيمان جبريل لا يفرق فرق بين إيمان الفاجر والعاصي وإيمان جبريل يكفي وبعض يقول حتى لو ما عمل يكفي التصديق مجرد انه مصدق فهو مؤمن حتى لو ما عمل وهذا عين الضلال ابليس اليس مؤمن بالله صدقا بوجود الله وانه خالقه فرعون ما كان يعرف ان موسى نبي يعرف وجحد بها لاحظ استقامتها يقين هو شك يقين ولهذا قال موسى لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب ماذا بعدها بصائر فساجهلا كفار طريش ما كانوا يعلمون بأن صلم هو الحق نبي يعلمون وعند بعضهم علم لكن الكبر والحسد وما نفعهم ذلك اذا فهذا القول يضحك منه العقلاء وقال يكفي التصديق بلا عمل هذا يضحك من العقلاء حتى نفس هؤلاء ما قالوا بأننا مؤمنون نفس فرعون وكفار قريش لا يرضون بمجرد تصديقهم برسولهم لا يرضون موسى لا يرضون أن تقول أنتم أمنتم به أليس كذلك فهم الذين فعلوا هذا الفعل يشهدون على أنفسهم ويفهمون أنهم كفار بدعوة موسى من فرعون وكفار بدعوة محمد من كفا قريش بينما المرجع الأولى تقول لا أنتم أهل إيمان لاحظتم كيف التناقض واضح كلام إذا هذا القول أنه مجرد التصديق بأن هذا نبي يكفي هذا قول باطل لا تقبله العقول فضلا عن النصوص الشرعية هما سببان للنجاة من الغرب من خالف هذا القول؟ أن الايمان قول وعمل من اعتقد خلافه فقد غر نفسه وضر نفسه ولا يضر الله شيئا وتلاحظ اضطراب المخالفين لهذه السنه من فعل كبيرة عند المعتزلة لا في جنة ولا في نار طيب أن يذهب قال في منزلة في جنة وفي نار هل يكون مع هؤلاء أو مع هؤلاء لا في منزلة بين منزلتين وأنتم يا خوارج قالوا في النار صاحب كبير وليس حظ حظنا الشفاعة طيب قول الله الشفاعة الكبائر تريدها كبائر وقول الله تعالى فريقهم في الجنة وفريقهم في السعير من أين جاءت المنزلة الثالثة هذه تلاحظ الاضطراب وتلاحظ التناقض ولهذا أهل الكلام كما قرأتم وعلمتم بعضهم يقع في حيرة لا يهنى بعيش ولا يهنى براحة نفسية من التضارب والتناقض لما؟ لأنه لو سلك التسليم والانقياد ارتاحت نفسه ولم يجد في نفسه حراجاء ولا ضيق ولهذا كان بعضهم كما جاء في كتب نيلو النحل كان بعضهم يجلس على فراش يتقلب يمنة اليسرى حتى يصبح ما شأنك قال تارة ارجح هذا وتارة ارجح هذا يعني استحسن هذا القول فأعبده وهذا فاعبده وهكذا في حيرة ولو جعل النص صائدا له الآية والحديث الصريح الصريح ما احتاج إلى كل هذا نام قرير العين واستيقظ قرير العين وأحيانا هؤلاء المساكين يقول شيخ الإسلام إذا رأينا إله الضلال بعين الشرع نكرههم نبغضهم نتبرأ من أفعالهم وأقوالهم وكتبهم وإذا رايناه بعين القدر نرحمهم مساكين يشيب رأس أحدهم في الظلال فيحمد العبد ربه أن عافاه مما افتلهم به أحيانا يبدل إنسان مذهبه فيشيب رأسه فيأتي أحد أهل السنة باعتراض عليه فيهدم ما بناه كان أحدهم يقرر عدم علو الله تعالى، لأن علو الله أقسام ثلاثة: علو القهر وعلو القدر وعلو ماذا؟ علو الذات. خالفوا في قسم واحد وهو ماذا؟ علو الذات. متفقون أن الله عالم في قهره وقدره، لكن علو الذات لا ينفون. فأحدهم يقرر. ويقول كذا المهم أتى إليه أحد أهل السنة العمداني أو الهمداني رحمه الله تعالى فقال دعك يا فلان من هذا كله هذه التقارير والبراهية والعدلة العقلية لماذا يجد أحدنا في نفسه ضرورة إذا دعا أن يرفع, عديه للسماء ربه يرفع رأسه للسماء فصدم فنزل من كرسي مجلسه وقال حيار الهمداني حيار الهمداني وتلك العجوز التي دخل في الري دخلت في السوق فقام أهل السوق الصحابة ضوضاء، قالت ما شأنكم؟ قالوا جاء الرازي أثبت وجود الله من سبعين طريقا أو سبعين طريقا عقليا فقالت العجل بفطرتها سبحان الله سماء ذات أبراج البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير سماء ذات أبراج وأرض ذات وهاد أفلا تدل على اللطيف الخبير من الطرائف أن مرة ألقيت كلمة في مسجد وكان الوقت صيفا فذكرت أن في النار بردا وحر وأن هذا من حكمة الله في شدة حرها وبردها وهذا الحر من حسس من حر النار فأحد الحاضرين استشكل قال كيف يكون جسم في حر وبرد لا يمكن هذا الشيء المهم كنت على عجل على موعد مع مسن كبير سن وكان يعني يغضب لو تتأخر لحظة واحدة. المهم كلمت صاحبي لكنها يبدو ما وفقت إلى حجة عقلية والسائل مجرد استفسار ليزيل عنه ما عليه قبله من عدم وضوح المسألة ذهبت إلى رجل مسن فكان عند الباب ينتظر. وقد غضب للتأخر فقال لماذا تأخرت قلت ألقيت كلمة في مسجد وأحدهم سألني ولكن حاولت اقناعه لكن وجدت قال ما السؤال فقلت قال كيف يكون في النار حر وبرد وهي جسم مكان واحد قال قل لهم كيف الفريون من داخل بارد ومن خارج حر فقلت الله يدرك هذا مثل حقيقي تقريب وهذه الأدلة يا أخوان العقلية مما تساعد على هدم شبه القوم وتزيد الانسان ثباتا ادله تراها امامك فالشاهد دائما التسليم والانقياد فيه الراحه النفسيه وتلاحظ اهل السنه عليه الصلاه عند في حياتهم وعندما ماتهم اطمئنان دخل والسنيحكم عذرا من هذا الامر بالاسهام وعما ذكر الذهبي في السير أن سحنون من أئمة المالكية دخل على ابن القصار وابن القصار في مريض وهي مرض شديد فلما عاد أمر كيف زيارة العالم وكيف اثر العلم فقال له سحنون مما تخشى لماذا أنت خائف الآن قال أخشى الموت يعني ابن لكن أجلك قد يكون أقرب للمرض فقال له سحنون اتشهد بأن الله واحد لا شريك له؟ قال نعم وأن محمد عبده ورسوله؟ قال نعم وأن الجنة حق وأن النار حق؟ قال نعم قال وأن الله يبعث في القبور؟ قال نعم وتحب أبا بكر وعمر؟ قال نعم ولا تنى الخروج علينا بالسيف؟ قال نعم قال مت إذن أنت على خير مت. إذا كنت بهذا اعتقاد لا خوف عليك وهكذا من مات على عقيده نقيه سليمه لن يرى الا ما يسر اسال الله ان يحسن خاتمتنا جميعا اذا الايمان عند اهل السنه وجماعه قول باللسان واعتقاد بالجنان وتصديق واعتقاد بالجنان وتصديق باللسان وعمل بالجوارح والأركان يجد بالطاعة وينقص بماذا بالعصيان والمعترك بينهم بين المرجئه مشهور وأشهره في كتاب أو ذكى خصته بن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب يسمى بماذا بالإيمان ابن قيم تكلم عن هذا في كتابه القيم في كلام قيم في عده الصابرين وذخيرة الشاكرين ولا تجد كتاب من كتب أهل السنة والجماعة في الغالب إلا وهذا هدم مذهب أهل الإرجاء له فيه جانب عظيم نعم وإجماع أصحاب الرسول وثيقة لأنهم أهل التلاوة والبصر وإجماع أصحاب الرسول وثيقة من التوثقة إذا اوثق الرجل أو أوثق الأسير شد باحكام وهنا تكلم عن مسألة إجماع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وثيقة إجماع الأمة حجة ولهذا يقول الله عز وجل ومن يشاك الرسول من بعد ما تبين له هدى ويتبع غير سبيل المؤمنين غير اجماعهم وطريقهم ومسلكهم نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير فلا يمكن لأحد أن يأتي بحق خلاف ما جاء به الصحابة ومن خالف طريقهم وسلك غير مسلكهم فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا ولهذا في هذه الآية ومن يشاق الرسول آية سورة النساء نقل الشوكان رحمه الله تعالى أجماع المفسرين على لزوم اتباع الصحابة رضي الله تعالى عنه فيما أجمع عليه لا يعقل أن يجمع الصحابة على فيقول أحد الناس بعده لا الحق في خلافه إذا تكون امه على ضلال والحق مغيب عنها وعن القرون الذهبية عن عصر الإسلام الذهبي جيل الصحابة يخفى عليه ويضرك أنت هذا عين التناقض والضلال والانحراف وجاءت احاديث على هذا الأمر تاكيدا للزوم عليه الصحابه والامه في قوله عليه السلام ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم لا يخرج الى الحقد والخيانه ومناصحه ولاه الامور ولزوم اخلاص العمل لله ومناصحه ولاه الامور ولزوم جماعه المسلمين على فإن دعوتهم تحيط من ورائهم دائما الشاذ عن اجماع المسلمين لا عبرة نشاذ لماذا يكون إجماعهم حجة ولما؟ لأنهم اهل التلاوه والبصر وهم أخذوا هذا الإجماع ليس من عقولهم بل تمشيا مع النصوص القرآنية والنبوية أدرى الناس بمواقع التنزيل وفهم التنزيل أذكى الناس وافصح الناس واتقى الناس فمن خالف طريقهم فقد سلك طريق غواية نعم فمن جاء من بعد الرسول وصحبه بما لم يكن في عصرهم كان كالهدر فمن جاء من بعد الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه رضي الله عنه من اتى بعد وقت الرسول وبعد وقت الصحابه هنا يعرج على نفر الصحابه الصحابه هم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم واختلف في تعريف الصحابي متى يطلق عليه صحابي فقال بعض اهل العلم بأن من غزا معه غزوة أو غزوتين فهو صحابي ومن لا فلا قال بعضهم من عاصره سنة أو سنتين وهلما مجر، وهذه التعريف عليها آخر لا تسلم كأنهم ارتضوا تعريفا مفاده من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ولقيه ومات مؤمنا بذلك ولو تخلل ذلك ردة من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ولقيه في التعريف مشابه لهذا بس بدل لقيه وراه فلماذا ارتضوا ولقيه وتركوا ما راه ما السبب في ذلك نعم قالوا محترزات التعريف اذا قيل ولقيه راه يرد عليه من الاعمى اما اذا قيل ولقيه يخرج ماذا فيشمل الجميع ليس كذلك ومات مؤمنا بذلك ولو تخلل ذلك رده ارتد بعضهم ثم رجعوا الى دائره الحق هل يسمون صحابه او لا؟ يسمون صحابه وابن حجر رحمه الله تعالى في مقدمة الإصابة ذكر كلاما ذهبيا حول هذا وحول تقسيم كتابه إلى أربعة أقسام فمن جاء من بعد الرسول وصحبه من أحدث شيئا من قول أو عمل بعد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أكدوا قد بما لم يكن في عصرهم كان ماذا كالهدر الهدر ذكرها اللغه في قوم وغيره انه ما يبطل من دم او غيره فاذا قيل فلان دمه هدر ما عاد الحرمة يقتل فمن جاء من بعد الرسول وصحبه بما لم يكن في عصرهم كان كالهدر لأن, النبي عليه لأن الدين كامل اليوم أكملت لكم دينكم انتهى الأمر قال ابن كثير لا كمال بعد كمال الله أو لا اكمال بعد اكمال الله ولا تمام أو إتمام بعد إتمام الله أكمل الله دين. الدين كل شيء تام ولهذا قال مالك من ابتدع في الدين بدعة يزعم انها حسنة فقد زعم أن محمدا خان الرسالة الدين كامل وجاء التهديد والوعيد لمن زاد أو أحدث امرا من نفسه قال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس بفه ورد مردود على صاحبه في لفظ من عمل مردود لا قيمة له وأهل السنة والجماعة عليهم رحمة الله ملأوا هذا المبحث علما وتحقيقه وتقريره رد كتب خاصة في البدع والمحدثات، في نصر السنة الشريعة السنة للبربهاري الشريعة للآجري البدع وما جاء فيها لبن كتب خاصة بهذا الأمر داعنا عن الكتب المطولة المتضمنة لمباحث في الرد على البدع وما أصاب أمة الإسلام الوهل إلا لاحداث الاحداث فيها لأمور لم تكن مشروعه أو لاهمال أمور تضخيم أمور ما ضخمها الشارع وتهوين أمور عظمها الشارع هناك أشياء الشارع نهى عنها ولكن هناك أشياء النهي أعظم فتجد إذا عكست النظرية هذه فشدد في لم شدد فيه أو أهمل ما شد فيه تجد هناك التبارب وهذا يدخل تعالى. فمثلا فتن الشبهات والشهوات مما أصاب أمة الإسلام وأصاب كثير من دعاة الإسلام والدعوات الإصلاحية تضخيم فتن الشهوات وتهوين فتن الشبهات أو إهمال فتن الشبهات وهذا من التناقض. بهذا أب... بي... ذكر شيخ الإسلام في الاستقامة عند قوله تعالى ومنهم من يقول إذن لي ولا الا فتنتي الفتنه الأولى شهوات والثانية ما هي شبهات يخشى كما جاء في سبب الآية رجل يخشى أن يغزو فيفتن بنساب أصفر أمر بالغزو فقال أخشى نفتن وما علم أن ردعت رسلا بالذهاب أعظم من فتاة النساء إذن فاحداث أمور ما عمر بها الشرع انحراف وتهوين أمور عظمها الشرع انحراف وإعطاء أمور شأن أعظم مما اعطاها الشرع ماذا؟ انحراف كذلك نعم وأحتج بالمنصوص في شرع أحمد ومن قال فيه بالقياس فقد خسر نعم المنصوص النصوص الشرعية في شرع أحمد من يريد؟ أحمد بن حمد أو بن تيمية؟ من؟ لكنه قال أحمد نعم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وأحتج بالمنصوص النصوص في شرع احمد ومن احمد طبعا من اثمار وسلم قد نص القرآن عليه ومن قال فيه بالقياس فقد خسر الامام بن طاهر تقدم لكم انه نعث بسته اشياء في نسبه في بسته اشياء في وصفه تذكرونها اولا الشيباني نعم الظاهري والصوفي والأثري باقي المقدسي والقيسراني أحسنتم هنا جرى على مذهبه الظاهري فأهل الظاهر لا يرون القياس ويقولون أن الدين والأحكام الشرعية متكاملة لا تحتاج إلى قياس واحتجوا بقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء قالوا كله كامل وايضا من قال, يقولون أيضا من قال بالقياس فقد زاد وزعم أن في الدين نقصا هذا ليس بصحيح لأن أهل العلم القياس مقول به بشرف أن يعرف آلات القياس وضوابطهم والقياس عندها العلم معتبر لكن إذا تحقت أركانه الأصل والفرع والعله الجامعة بين الأصل والفرع هناك قياس لا لقي مثله إذا اختلت فيه شروط القياس أو شرط من شروط القياس هناك أقسة عقلية مجرده من المقاصد الشرعية أما القياس الذي يأتي به أو يأتي بما قره العلم بالضوابط والقواعد والالات فهذا ما يقولون به بل النصوص الشرعية تؤيد هذا التعلّف أحدهم أظن أنه يسمى بابن الحنبلي كتابا سماه اقيسه المصطفى صلى الله عليه وسلم وإذا قال عن القياس ليس مجرد أن استحسان من أنفسهم بل بالنظر إلى مقاصد الشريعة والنظر إلى أدلة الشريعة فالقياس ماطور عندهم بأطر قرتها الشريعة ولهذا تجد أنه من خالف شروط القياس وروابطه يشذ في قوله ويخرج بقول النشاز أما من حكم ضوابط القياس وآلات القياس وشروط القياس المنصوص عليها تجد أن أقواله لا تخرج عن الأدلة أو عن منح الأدلة الشرعية ومقاصد الشريعة. ولهذا القياس العقلي هذا داعي الاستحسان الشهوات. يسمع الإنسان حكما فيقيسه عليه. فإذا قلت أن لك هذا، قال هذا قريب من هذا. قريب بعقلك بتصورك القاصر. هل السنة ما فتحوا باب العلم ما فتحوا باب القياس عبثا لكل أحد. بل القول بان هذا قياس باستحسان عقلي مجرد من القول على الله بلا علم ومن الافتراء على نصوص الشريعه وهو رحم الله هنا ومن قال فيه بالقياس فقد خسر يقول بعض من كتب في الرد على القياس يقول حتى الذين نفوا القياس يقعون فيه لان مقاصد الشريعه تنحى هذا المنحى هنا هناك احكام ذكرها العلم ما جاء فيها نص بعينها لكن بالنظر الى إلى أحكام أخرى بجامع الأصل والفر والعله أخذ الحكم هذا فنقل إلى حكم هذا أما الحرفية على ظاهر النص فهذا فيه تعطيل لكثير من مقاصد الشريعة أقول بعضهم ب... يعني أخذ الظاهر دون نظر مقاصد يقول انه لو ان انسانا نهي عن البول في الماء الراكد لا تبول في الماء الراكد لكن لو ان انسان بال في اناء ثم صبه يجوز لانه منهي ان يبول بنفسه لكن لو بال في اناء وصبه لا, لا حرج هل هذا سليم المراد من النهي عدم تلويث الماء بماذا بالبول بالفيئه، بال مباشرة، بعد أنبوب كله، ما ولست أرى رأي الرجل وثيقه. عندكم الرجل صوبها الرجال. ولست أرى رأي الرجال وثيقه لأن رسول الله عن ذاك قد زجر. يقول ولست أرى رأي الرجال وثيقه لأن رسول الله عن ذاك قد زجر. أنت مأمور بأن تتعبد الله بالنص الشرعي من القرآن والسنة والا تاخذ تأخذ قولاً من غير الله ورسوله لكن هذا لا يفهم منه كما يفهم بعض الناس الإعراض عن كتب العلماء والتزهيد بل نعوذ بالله التهميش لها وأننا مؤمورون بالاخذ من الكتاب والسنة ولم نكلف بالنظر في كلام العلم هذا كلام الذي يقوله لا يفقه النص الشرعي. نحن امرنا ما بسؤال العلم بل تعب... تعبدنا أمر وجوب فاسألوا على الذكري إن كنتم لا تعلمون. فهم الذين شرحوا النصوص وبينوها لمن لمن تخفى عليه. فالعلماء عليهم رحمة الله أو الناس يختلفون العامة ما النظر في الاحكام الشرعية تشل عليهم. ويفهمون خلاف الظاهر بل قد يجعلون الحرام حلال, حلال حراما إذا اعتمدوا على أفهامهم لكن الإنسان إذا كان عالما عنده أوصاف التي استحقها في النظف النصوص نعم قد يخالف فلان وفلان من اهل العلم أما فتح الباب على مصراعيه فهذا من الجهاله وكم نسأل من أفهام السقيمة الاعتماد على أفهام أصحابها دون النظر في اهل العلم يقول الشيخ الشيخ رحمه الله تعالى في حياته الحج يقول مررنا على بلد في طريقنا إلى مكة وهذا بلد قبل قبل السودان في جزر عفوا قرى فقالوا لنا أين الطريق فقلنا إلى السودان ثم نستمر حتى البحر فقال أحدهم هنيئا لكم فتوقعت قبل الحج قال هنيئا لكم ستمرون مكانا مشرفا مقدسا قلت أي مكان قال الخرطوم عظمه الله فقوى الكريم على الخرطوم فانظر إلى الجهالة انظر إلى الجهالة أخذ اللفظ ولم يقرأ ولم يعرف ولست أرى رأي الرجال وثيقه إذا خالف كلام الرجل العالم الدلي الشريف انتهينا وجميع الأئمة عليهم رحمة الله جميع الأئمة وبخاصة من استهرت مذاهبهم كلهم يقول الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم لكن خص هؤلاء لأنهم أكثر المذاهب متبوعه كلهم يقول حرام باللفظ أو بمعنى على من يأخذ قولي بعين دليله. إذا رايتم قولي يخالف الدليل فلا تلقوا له بالا ولما قال, لي أحدهم قال أحدهم للشافعي أتقول قولا يخالف الدليل قال تراني خارجا من كنيسة إذا خالفت الدليل فاني مجنون. ونظمها بعضهم نظم أقوال أمه الأربعة في عدم تقليدهم اذا خالف القول الدليل يقول قال ابو حنيفه الإمام لا ينبغي لمن له اسلام اخذا بأقوال حتى تعرض على الحديث والكتاب المرتضى ومالك إمام دار الهجره قال وقد اشار الحجرة الحجره النبويه كل الكلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول والشافعي قال ان رايتم قولي مخالفا لما رويتم فاضربوا بقولي الجدار قولي المخالف الاخبار وأحمد قال لهم لا تكتبوا عني بل أصل ذلك أطلبوا دينك لا تقلد الرجال حتى ترى أولاهم مقالا يعني كلهم أوصوا بترك أقوالهم إذا خالفت الدليل والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله والحمد لله الذي بعثم الصالحة